أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين اتى الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا لا اذا بلغت الحرق وانتم حينئذ تم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 فَرَبِينَ فَرُوحُ وَرِيحَ وَجَنَّةٌ عِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمْ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 وهو بكل شَيْءٍ عليم